إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتقل ولذل الصفا مما يخرج ما يساق سبحانه هو الله الراعب القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النار على الليل وفقر الشمس والطمر كل يجري لأدل مسمى فلا هو العزيز الغفاق خلقت من نفس واحدة ثم جعل منها دوجها وأنزل لكم من لَخْلُطُكُمْ بِي بُتُونِ أُمَّهَاكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْتِ قَلْقٍ فِي ظُلُمَاكٍ ثَبَاتٍ ناركم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تُصربون إن تكتوا فإن الله غلي عنكم ولا لعباده ولا تزروا آبرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فالنبئكم بما كنتم تعملون إنه عريم بذات السرور واجبا ما سأل إن كان ربه مريبا لليه ثم إذا ضر له نعمة منه ما كان إليه من قرب. وَجَعَلَ رَبَّنَا هُنَّ دَارًا عَنْ ذَلِكَ قُلْ تَمَاتُ أَعْدَفُ فِي الْقَرِينَ الْنَّادِمُ أَصْحَابُنَا أَمَنْ مُطَارِفُ الْأَنَارِ الَّذِي فَاتَنَ الْمَطَارِ مِنْ يَحْلُو الْأَخِرَةَ وَيَبْلُو أَعْمَى رَبِّهِ قُلْ هَلْ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يعلمون إنما يتذكرون الباب قل لا عباد الذين آمنوا يقلوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله فاسعة إنما يوفى الطابرون أجرهم بخير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخبصا له الدين وأمرت لأن أكون أولا المسلمين قل إني أخاب إن ربي عذاب لوم عظيم قل الله أعبد مخلطا له ديني فاعبدوا ما شئكم من دونه قل إن القاتلين الذين قتلوا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة ألا ذلك هو القصرى المبين لهم من فوقهم فلا من النار ومن تحتهم فلا ذلك يطرح الله به عباده يا عباد فاسترون والذين ابتنبوا الصابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم كشرا فبشر عباد الذين يستمعون القول فيستمعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك لا في ألم ان تكون لهم قراءه من قلبي ها مرية مربي هم تجري هم تقبل هم هم تروني الله تروني هم تروني هم الله هم من السماء تروني هم تروني هم تروني هم تروني مختلفا ألغامه ثم ينيج فتراه أصرا ثم ينيج فتراه أصرا ثم يبعده حطاما إن في ذلك لذكراره الألباب أفمن شرح الله قَدْرَهُ للجتان فهو على نور من ربه فغير للقاتلة قدوبهم من بفل الله أولئك في ضلال مبين اللهم انزل احسن الحديث كتابا متشابها متاعي تقسى منه جنود الذين يبشون وفقهم ثم تلين جنودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها افمن يتقي بوجهه سوء الاذان يوم القيامه وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تفسدون فذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يسرون فأذابهم الله الغزة في الحياة في الدنيا والعذاب الآخرة أكثر لو كانوا يعلمون ولقد ربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون عربيا غير قال الله نزير رجلا فيه شركاء متجابسون ومثلا سلم الدرج هل لا اشتغيها المثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القلامة عند ربكم فمن أظلم من كذب الله واتجبر بالسرقية أليس بيدا مما مثول الكتاب والذي ناب السرق وصدق به رأيكم المتقون ذلك ذلهم وحشين الله عنهم ما بأحسن الذي يعملون أليس الله بكاد أبدا من دونه ومن يفضل الله تماره من هار ومن يهد الله تماره من مدر أليس الله ولئن سألتهم من السماوات والأرض ليطولن الله قل فَرَأيْنَ مَا تَرْضونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَرَادَنِي اللَّهُ لِرُضِّهِ هَلُنَّكَ رِبَارُ رُضِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلُنَّ مُنْتِدَادُ رَحْمَتِهِ قُلْ هَذِي اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ قُلْ لَا قَوْمٍ أَحْمَرُ عَلَى مَدَانٍ <تصفيق> يا أنزلنا عليك لكتاب الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضرب إنما يضل عليها وما انت عليهم بوكيل اللهم يتوفى لن تسقي موتها والتي لم تمتي منامها فيمتك الذي قضى عليها الموت ويغتل القرى إلى إن في ذلك لآيات لقوم يتفترون أم اتقروا من دون الله شباعة ولو تاهل لا يملكون شيئا ولا يعتمون قل لله اتفاعة جنينا له منك السماوات والقرب ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله رأته سأذت قدوب الذين لا يذكرون بالآخرة وعباد بر الذين من دونه إلى من يترسلون قل الله مفاطر الثماوات والأرض عالم الضيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو ان للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثلوا معلولا فدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم من الله ما لم يكونوا وبدى لهم شيئات ما كتبوا وحاطرهم ما كانوا به يستهدئون فإذا مس الإنسان طر دعانا ثم إذا قولناه نعمة مما قال إنما أوتيفه على علم بل هي فتة ولا جن لا يعلمون قالها الذين من قبلهم فما ما كانوا فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا منها لا إذا يخيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمحجدين فولم يعلموا أن الله يدفع من قيمين يشاء ويقبض إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أثرقوا على أنفتهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا واتجلوا أكثر ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل العذاب وأنتم لا مَا أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرقت في جنب الله, الله وإنكم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 ألي تريد هنم متوى للمتكبرين وإن اجل الله الذين اتقوا بمقادتهم لا يمزهم السوء ولا هم يحسنون الله كُلِّ كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقارب السماوات والأرض وَالَّذِينَ والذين تقروا بآيات الله لذلك هم قل الله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 ونفخ في الصور فطعق من في السماوات ومن في الأرض شَاءَ إلا من شاء الله ثم نفخ فيه مضرى فإذا هم قيام ينظون فأشرقت الأرض بنور ربها وربع الحساب وجيء بالنبيين والسهداء وقضي بينهم, بينهم بالحق وهم لا ألمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وفي خلدين شفروا إلى جهنم زمران حتى إذا جاءوها تفحت أبوابها وقال لهم أذنتها فلم يأتكم قسل منكم يفتون عليكم آيات ربكم يتبون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لطاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إلا اجتروا أطواب جهنم طاجرين فيها فبئت مسوى المتكبين وسيط الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراه حتى إذا جاروها وكفحت أبوابها وقال لهم قدنتها بلاهم عليكم طبس فادقنوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا رحته وعرضنا القرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أدر العاملين وتغى الملاك فتحاف من حول العرض تذبحون بحمد ربهم وطبي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين